بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوافوا بالحق وتوافوا بالحق وتوافوا بالصبر